يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأمفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 وكفر الطائفة أأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين